بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا في الموريات قدحا في المغيرات صبحا فاثرن بهن وقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن خير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربه بهم يومئذ لخبير